ياايل اكشن ادخل زوم زوم كمان ايوه ارفع ايدك يا موني ايوه صوابك ايوه يا بيبي اللي بيكفك لي بره هاي هاي جود اكتر اكتر قول يا موني حاجتين ما انفعش من غيرهم وما ينفعوش من غيري فرش سريري وغسيدي وده باين طبعا من إيدي شايفين إيدي؟ وده كله طبعا عشان بستخدم مسحوق سوفانيلي لا تقول ليلي يا إيدي ولا حتى يا عيني ولا حتى يا ليلي آه آه يا عيني آه آه يا عيني يا ليلي البيت دي اللي جايباه هنا دلوقتي براها نوها التراين تقعد ماشي ماشي أوكي هات كورسي يا جمعة بسرعة كمان مرة يلا يا موني آخر جملة بس داير اه اه يا عيني يا ليلي يا خفة يا طرفة لا نغة يا بيت وعاصل اتلوي وتقصعي يا اختي تقصعي بس هي انسب واحدة للإعلان يا نوها اه طبعا ما انت بتموت في الحاجات دي يا حبيبتي انا بموت فيك انتي والله بس ما تنسيش ان ده شغل يا نونا شغلك ده متقيل وسخيف لو متضايقة يا حبيبتي استني في الكافترية انت بتتردني يا طيب اسطب انا راجع تاني يا نوها يا نوها يا نوها اخرز. استني هتروعوا فين يا جماعة هارفين حضرته لا لا لا ده ده ده ده ده موضوع ممكن نشوفه بعدين موضوع ايه حسن ده ده ده ده ده يبقى اسمه أسامة أسامة بن أبو العطا رئيس مجلس إبارة الشغل اللي أنا فيه واضح إنه ابن حلال وبيرعي الموظفين اللي عنده وبتشتغل فين يا حسن في البيت في في في في بيت في بيتهم في, بيت في البيت في البيت صوتك بلاش فضايح أبو سئيدك خدم إيه بس أنت فهمتي غلط يا سناء شغلي في البيت في البيت أو, أو في النادي مثلاً أو في الشارع أو, أو, أو في المكتب شغلي مختلف وبكرة حتشوفيه هو إيه ده بقى اللي هشوفه إن شاء الله الشغل الشغل سكتي أبو سئيد طب يلا بقى عشان أنا عزمكو على الغدى عندي في البيت في الشغل يعني <تصفيق> بس يا سناء لا يا صنبي ما على الغداء في اي حتة تانية وبلاش حكاية البيت دي لا هو في زي اكل البيت ولا يا عم حامد والله عندك حق اكل البيت دي كفاية ريحته <تصفيق> ريحته دي تسأل فيها حسن هو <تصفيق> هو من حيث ريحته فريحته حلوة اول وما دام ريحته حلوه يبقى شكله احلى شكله ده تسأل فيه حسن برضه من, من, من حيث الشكل يعني حاجة تهوس, تهوس خالص عشان كده يا أخوي الشغل الجديد ده واكل دماغك واخدك مني خالص مقولت ليش يا عم حامد ايه الشنطة اللي فيه ده دي حاسب حاسب الموسيقى يا عم حامد الشنطة يا اه قضب الشنطة يا حاسب بستين ده يا عم حامد وهم انت اخير الشنطة يا حاسب فيها ايه الشنطة دي عم حامد نص مليون دولار الله يتقل منك يا عم حامد وما قولتش ليه حد سأل عليا انا مش موجوده واللي حيسأل عليك هيسال انا ليه هو مش في موبايل قفلته قفلته مش عايز اسمع صوت حد فاهمين يا نونا مالك حبيبتي أنا مش عارفه أنا بعمل كده ليه في نفسي إيه اللي عملتيه في نفسك بس يا حبيبتي زفت الطين اللي اسمه عمرو ده مش ده اللي انت بتحبيه وحاربتي أبوكي وأصحابك وصحباتك عشانه ما يستاهلش ما يستاهلش اللي أنا عملته عشانه تصور يا ماما مش عامل لي أي اعتبار مش يمكن انت اللي مكبره الحكايه اكتر من اللازم ده بيقول لي يا ماني يا بخصوص ماني مش عاوز اسمع اسمها ارجوك شوفي يا نونا قبل ما تدخلي قطك وتقفلي على نفسك سؤال واحد اسالي لنفسك انت بتحبيه وعاوزاه ولا لا طول ما انا جاي في الطريق وانا بسأل نفسي السؤال ده وصلت لايه كنت هخبط واحد كمان مش كفاية صحيح الاولاني قصدك حسن انت ما عرفتيش ايه اللي حصل لحسن ايه اللي حصل له ده كمان ياه انت ما عرفتيش حكايه النص مليون دولار ايه نص مليون دولار بتوعي اللي اتخطفوا من صح حسن ده عنده نص مليون دولار مش هو اللي عنده لا فهميني يا ماما مش فاهمه افهمك البنت اللي كانت شايلهاهم على قلبها ودايره بتدور عليه في كل حته مين البنت دي يا ماما والله بساليه انت بنفسك مليون دولار وماشي بيهم كده في الشارع عم حامد ايه? قلبك ميت. مش خايف يتخطفوا. ما تخطفوا خلاص. والعمل يا هبه. العمل عمل ربنا يا بنتي. ونعمة بالله من غير ايواء من غير ايواء. لكنها برضو مش هلقوا الدولول وخلاص لازم نتصرف. مفيش غير البوليس. هروح مش هيصدقوا يسألنوا بس يا جماعة النظرية بتقولي يا عم محمد انك مش لقيتاكم لكن الواقع بيقول ان انت تقلمت في شنطة فيها نص مليون دولار أوه. يبقى نعرف الحكاية دي الاول ووصلوا ليدك ازاي ومن اي مصدر وايه الهدف من وصلهم ليدك يمكن نشوف يمكن نعرف يمكن نوصل لأي حاجة يا عم حامد حضرة الزابط فهمنا انينا حنبقى طعم من عصابة تزييف فلوس وقالينا ما تخافوش من حاجة احنا حنرقبكم <تصفيق> بتراقبهم ازاي بقى يا حضره الرائد حسب الخطة المتفق عليها مع سيادتك بس الدول يا دول يا دوبك خرجوا من الاسم واتخطفت الشنطة دي فلوس حكومه يا حضره الضابط فاهم يعني ايه ان شاء الله يا فندم هنقض عليهم وهنجيب الشنطه حب من طرف ثالث خالد حسن يا حسن يا فندم مين دي نوها نُهى بنتي سلمي يا نوها تعال يا حسن عايزاك الله الله الله دي مالها بتتقمر عليك كده ليه ولا احنا مش عاجبينها ولا يمكن مش عاجبينها سناء سناء اعذريها يا سناء نعم اعذرها مش فيش حل ما كناش في بيتها لا لا لا, لا أعذريها أعذريها مش شايفها لبسة يا نظرة ده لا حول ولا قوة إلا بالله يعني إيه يا عم يا حسن انا مش بندهلك يا سي حسن انت روح شوفها يا حسن يلوبك فيها يا حاضر حاضر يا عيلة الطيبين أنت رايح فين يا حسن يلا عندنا شغل مش هينفع النهاردة اسمع بقى أنا لما أقولك على حاجة تسمعها وتنفذها فورا من غير ما تفتح بوقك نهاري بتعمل في حسن كده ليه يابا ربنا يبعد عنك يا بنت الضلمه والظلام مش بيقول لك كفيفه ايه يا حسن هي عاميه ولا مش عاميه هي لحد دلوقتي عاميه ومحتاجه اللي يسحبها من ايديها ايوه بس دي عارفه سكتها كويس يا سناء شيليها من دماغك يا سناء وشيلي سكتها يا سلام يا اخويا انتوا هتقضوا كلام ونسي موضوع الشنطه يا هدى يا هدى ايوه يا اسامه بتشوفي بنتك دي عاوزة ايه انا عارفه هي عايزه ايه المهم خلينا في موضوعنا مين حمص ده بقى يا عم حامد؟ صابي القهوة اللي خدنا عليها السوائل اسمه علي قادي يا سيدي السيدة زينة عاوزي بقى هنا عم حامد قالي القهوة اللي على ايدك اليمين هنا؟ ايوه اكيد هي دي بس ركني ركني انت هتركيني فوصة الشارع ولا ايه؟ ليه؟ واحنا هنقعد كتير عايز على حاجة ساعة مش عايز طب سخنة مش عايز جعانا اجيبلك كوشة قلت لك مش عايز براحتك يعني ايه يا عدو هنا؟ اعملي سواب مرة في حياتك يا شيخ عشان ربنا يكرمك في بنتك انا عاوز اعرف انت الحق تشوف مين دول عشان تخليهم يعودوا معنا هنا بيت واحد؟ دول قريب حسن ومين حسن ده بقى ان شاء الله خطيب بنتك. إيه؟ انت صدقت ولا ايه؟ طبعا سد واتمنى كمان انت ظهر عليك اتجننت يا أسامة اتجننت عشان بفكر في مصلحة بنتك وبنتي وايه علاقة مصلحة بنتي بالناس دول؟ أصدق بحسن بأي حد بكرة تعرفي ان هو مصلحتها عن اذنك اه بالحق شو فيهم يأكلوا ايه؟ نفضل قاعدين هنا كتير انا بصراحه اتخنقت مش عاوزه تعرفي حكاية النص مليون دولار لا عاوز اعرف مين دي اللي هي مين اللي اسمها سناء دي المفروض المفروض يعني انها خطيبتي يعني ايه خطب دي سنة غريبة صحيح ايوه جاي يا حمص جاي لك يا حلاوة جاي لك بنفسي حمص مين ده حمص ده مفتاح النص مليون دولار <تصفيق> دولارات ايه بس يا بيه احنا مالناش في الكلام ده انت سمعتني ولا ايه اصل الهانم معهاش غير دولارات وانا كمان معيش غير دولارات يا دولارات ايه اللي تتكلم عنها احنا مصريين ومبنتعاملش الا بالمصري والامريكي ده ملناش فيه حلاوه هتشربي ايه يا هانم مش عايزه هات الهانم شويه شاي وانا هات لي شويه عنب مش عايزه شاي لا ما هي القاعده هنا بالمشروبات <تصفيق> وكنت عاوز تحاسب على الشاي والعنب بالدولار ينفع زباين اخر زمن انت هتتنور عليا يا باشا ولا ايه ظروفك انا عاوز امشي من هنا جيتي معايا ليه عشان معادي لسه ما جاش خلاص اول ميعادك ما يجي امشي وحضرتك اشوفك بعدين رجلي على رجلي ما هو مش همشي من هنا الا وانا ماسك في ايدي اول خيط في فهمتي يا نهى